بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأهوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذه الدورة الجديدة من سلسلة الأربعينات والأربعون التي سنتحدث عنها بمشيئة الله تعالى في شرحها في هذه الدورة متعلقة بعظمة الله عز وجل فعنوان هذه الدورة هو الأربعون في عظمة رب العالمين وهذا الموضوع موضوع عظيم جدا يتعلق بالله تعالى ونحن نتلمس أهمية هذا الموضوع من خلال عدة أمور ومنها أربعة رئيسة الأول أنه من حق ربنا علينا أن نعرف عظمته وهذا داخل في الإيمان بالله تعالى فمن الإيمان بالله الإيمان بعظمته عز وجل ثانيا أن من عمل القلب تعظيم الله تعالى وإذا تبين للمسلم عظمة ربه فإنه فإن قلبه يعظمه هذا من عمل القلب هذا شيء تأملي تدبري تفكري ثالثا أن هذا الموضوع عظمة الله هو الذي يقود في الحقيقة إلى الطاعة والقيام بالواجبات وفعل المحرمات فإذا قلت ما هو أعظم شيء يؤدي إلى انقياد العبد لربه وطاعة العبد لربه وفعل الواجبات التي أوجبها وترك المحرمات التي حرمها فلا شك ولا ريب أن أعظم باعث على ذلك هو عظمة الله لأن القلب إذا امتلأ من هيبته تعالى قاده ذلك إلى الانقياد لله تعالى رابعا أن هذا الزمن الذي نعيش فيه الآن وجد فيه من العدوان على الله والطعن في وجوده سبحانه وفي حقه الشيء الهائل مهول في كفر البشرية في هذا الزمان من أنواع الالحاد والزندقة والجحود والتكذيب والتمرد فطرح هذا الموضوع موضوع عظمة الله من باب مقاومة الحركة الإلحادية المعاصرة والتصدي لهذا التيار تيار التكذيب والإلحاد هذا الموضوع في أهمية بالغة من هذه الجهة محاربة الإلحاد فهذه جوانب أربعة رئيسة في أهمية موضوع عرض عظمة الله عز وجل بيان عظمة الله عز وجل طبعا هذا الموضوع كتب فيه بعض الأئمة يعني على سبيل المثال أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله المتوفى سنة 369 للهجرة ألف كتابه العظمة يعني بيان عظمه رب العالمين وقد طبع الكتاب من من طبعاته طبعه بتحقيق رضاء الله المبارك فوري في خمسه مجلدات وقد سرد ابو الشيخ رحمه الله في اسهاب مظاهر عظمه الله عز وجل في خلقه وفي الكون والإنسان والحيوان وقيوميته تعالى وتدبير شؤون الخلق وبالآيات والأحاديث المسندة والأقوال المأثورة الكتاب طبعا فيه أحاديث لا تصح ولكن فيه في أبوابه وفي أحاديثه الصحيحة فائدة عظيمة وكذلك في آثار المجلد الثاني من كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله فيه كلام طويل عن التفكر في خلق الله وآيات عظمته سبحانه وبديع خلقه وأفاض ابن القيم رحمه الله في ضرب الأمثلة وتنويع العبارة بأسلوبه المعتاد كذلك في كتب بعض المعاصرين كالعقيدة في الله للشيخ عمر بن سليمان الأشقر رحمه الله وغيره طرق هذا الموضوع في دورتنا هذه جمعنا أربعين حديثا صحيحا في عظمة الله. طبعا تعظيم الله هذا جانب موضوع لكن موضوعنا عظمة الله في بيان عظمة الله <تصفيق> وتم الاجتهاد في جمعها وانتقائها والبحث عنها والبحث في هذا الموضوع وجمع الأحاديث فيه ليس سهلا فيه صعوبة يعني في جمع مادة في جمع المادة هذه ستوزع عليكم إن شاء الله ملزمة فيها هذه الأربعين ومجال للكتابة والتعليق كما سيكون هناك ايضا بالنسبة للإخوة والأخوات الذين يتابعوننا عن بعد رابط لتحميل هذا الكتاب او المتن هذا متن الأربعين في عظمة رب العالمين لتحميل هذا سيعرض الرابط أيضا بمشيئة الله مع إعلان الدورة أو في مواقع التواصل التي تبثي هذه الدورة كما أنه سيمكن بمشيئة الله لمن أراد في المسجد أن يحمل المادة إلكترونيا بالباركود ان يفعل ذلك أيضا ولنبدا مستعينين بالله عز وجل في مقدمة هذا الموضوع ثم ندخل في الأحاديث الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالإلهية خضعانا وشهدت بأنه لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبداع آياته فمنهم من شهد وهو راض مقر ومنهم من شهد رغما عنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وجامد تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا أشهد أن لا إله إلا هو الكبير المتعال العظيم الجليل سبحانه وتعالى وهو سبحانه العظيم دلت آياته على قدرته وعلمه وحكمته وحسن صنعته الذي أحسن كل شيء خلقه صنع الله الذي أتقن كل شيء وهو سبحانه حي قيوم يدبر الأمر وإن كذب بذلك من كذب من خلقه الذين جحدوه عتوا ونفورا وكبرا وغرورا افي الله شك فاطل السماوات والارض افمن يخلق كمن لا يخلق الله خير اما يشركون ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون وهو سبحانه وتعالى اعرف من ان ينكر واعظم من ان يجحد ووجود الأشياء مستند إلى وجوده وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل ولا ينكر وجوده تعالى إلا مكابر وإن كذب بلسانه فإن قلبه فإن عقله شاهد على ما يكذب به وهذه النزعات الإلحادية التي وجدت في عصرنا وهذه العلمانيات وهذه الطرائق الإبليسية التي اغتالت من اغتالت من البشر فظهرت في نظريات علمية ثارة ومؤلفات ومقررات جامعية وتدريسية ثارة وروايات أدبية تارة وأفلام ومقاطع تارة كتب ومؤلفات وحركات لهؤلاء الملاحدة الذين لو سألتهم ما الدليل على إلحادكم وبأي شيء, وبأي شيء أنكرتم وجوده تعالى لما أتوك بشيء له مستند اصلا فتارة يقولون ان هذا الخلق الذي وجد بالانفجار العظيم الذي يزعمونه تارة يقولون إنه نتيجة طفرة وإذا سألتهم ما معنى طفرة وأين وجدت الطفرة الطفرة ممكن توجد مثلا في سلالة تناسلية طفرات يزعم بعض علماء الوراثة أنها موجودة لكن موجودة في شيء وليست في لا شيء فأين هذه الطفرة وما الذي انطفر وما الذي طفره لا يأتونك بشيء يعقل وتارة يقولون أصل الخلق كريه بسيطه ذات خليه واحده صغيره كراس الدبوس كانت تسبح في اللا زمان ولا مكان فهل تعقل انت يا ايها العاقل ان يوجد شيء في اللا زمان ولا مكان وهل يمكن ان تخبرني اين هو اللا زمان اين هو اللا مكان ومتى كان اللا زمان وهل يمكن أن يوجد شيء في لا زمان ولا مكان وإذا فرضنا أنه وجدت هذه الخلية الكرية ذات الخلية الواحدة التي انفجرت وخرجت من السماوات والأرض وما فيها فبربكم من الذي أوجد هذه الكرية التي انفجرت وأتت بهذا العالم من الذي خلقها من الذي أنشأ هذه الكرية فعدتم من حيث بداتم فعدتم من حيث بداتم فعدتم من حيث بداتم الملاحد لا يمكن أن يأتوك بشيء يعقل أو يصح في الأذهان الصحيحة ابدا لماذا كانت هذه الكرية ساكنة ثم قررت هي أن تنفجر ما سبب الانفجار تارت أن يقولون لك القوى الكهرومغناطيسية فتقول لهم القوى الكهرومغناطيسية الطاقة هذه شيء أم لا شيء وإذا سألناكم قبل الخلق ماذا كان يوجد تقولون لا شيء ثم تقولون كرية فالكرية شيء أم لا قد تناقضتم كيف انفجرت الكريه قلتم الطاقه الكهرومغناطيسيه الطاقه الكهرومغناطيسيه شيء او لا شيء عدم فستقولون شيء فنقول تناقضتم واين كانت الكريه واين كانت الطاقه الكهرومغناطيسيه هل الطاقه الكهرومغناطيسيه ايضا ستكون في العدم وكيف أنتجت هذه النقطة الجامدة حياة بأنواعها من البشر والبهائم والطيور والأسماك والنباتات وهل يمكن أن ينفجر شيء فينتج هذه المرتبات البديعة المتنافقة بالافلاك ودورانها والأنظمة وهذه الكائنات التي فيها نظام التناسل ونظام الحركة ونظام الاكل الأكل ونظام التنفس ونظ... كيف كيف وكذلك فإننا نقول لكم ما ذكر ربنا الاحتمالات ثلاثه اما انكم خلقتم من العدم او انكم خلقتم انفسكم او ان هذا الثالث احدا خلقكم واذا كان من المحال ان تخلقوا انفسكم أنتم غير موجودين عشان تخلقوا انفسكم فكيف تخلقون انفسكم ومن المحال أن توجدوا من العدم لأن العدم لا شيء فكيف ينتج الله شيء, شيء أن كيف فماذا بقي إلا أن يكون هناك خالق قد أوجدكم وخلقكم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة الله قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون وابو حنيفه رحمه الله لما لقي الملاحده الذين ينكرون وجود الله وقال لهم اني رايت سفينه مشحونه مملوءه بالامتعه والاحمال وهي في البحر تسير محاطه بالامواج المتلاطمه والرياح المختلفه لكنها تجري من بين ذلك مستويه ليس فيها ملاح يجريها ويقودها ولا متعاهد يدفعها ويسوقها هل يجوز ذلك في العقل قالوا لا يقبله العقل قال سبحان الله إذا لم يجوز ذلك في العقل فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير, وتغير أمورها وأعمارها وسعة أطرافها وتباينها من غير صانع حافظ مدبر فبكوا واعترفوا الأدلة الدالة على, على الله تعالى الفطرة السويه المضطره لاعتراف بالله اضطرارا لا بد الفطرة لا بد حتى لو اتيت بأكفر الكفار وصار في البحر المتلاطم الأمواج يوشك على الغرق لا بد أن تتجه فطرة إلى الله يلتمس منه النجاح لا بد أظهر ذلك أم لم يظهره لا بد فطرة الله التي فطر الله الناس عليها فالدليل الفطرة واحد التفكر يعني العقل الدليل الثاني قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ليؤلي الألباب وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم افلا تبصرون قال هذا رحمه الله من سار في الأرض رأى آيات وعبرة ومن تفكر في نفسه علم أنه خلق ليعبد الله لينت مفاصلك يا ابن آدم للعبادة إذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبيه ووجد آثار التدبير قائبة من الذي خلق؟ من الذي أودع فيه؟ هذا الجلد وما فيه وهذه الأعصاب وهذا اللحم وهذا الهيكل العظمي وهذا الجهاز للتنفس وهذا الجهاز للهضم وهذا الجهاز وهذا الجهاز للإخراج من الذي اودع فيه هذه الأجهزة قطرة ماء وما يوجد فيها المني القطر الذي خلق منها لحوما منضدة وعظاما مركبة وأوصالا مشدودة بحبال العروق والأعصاب بجلد متين على ثلاثمائة وستين مفصل ما بين كبير وصغير وثخين ودقيق ومستطيل ومستدير ومستقيم ومنحني وعظيم ومستدق شدت بثلاثمائة وستين عرقا للاتصال والانفصال والقبض والبسط والمد والضم والصناعة والكتابة جعل لك تسعة أبواب بابان للسمع الأذنان بابان للبصر العينان بابان للشم الأنف بابان للكلام باب للكلام وباب للطعام والشراب والتنفس باب للكلام والطعام والشراب والتنفس واحد وبابان لخروج الفضلات التي يؤذي البدن احتباسها تسعة أبواب يا ابن آدم لو فكرت فيها لقادتك إلى الخالق سبحانه وتعالى نطفه علقه مضغه بشر متكامل من الذي أودعه في هذا الرحم ومن الذي غذاه من الذي شق سمعه وبصره وجعل له عقلا وقدرة وعلما وروحا في قرار مكين هذا خلق الله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 صنع الله الذي أتقن كل شيء وفي البحار سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حرية تلبسونها وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاز، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وفي هذه الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليه حاجة في صدوركم وعليها وعلى, وعلى الفلك تحملون وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطون من بين فرث ودم من بين مستقذرين مستخبثين لبنا خالصا هنيئا سليما من الشوائب سائغا للشاربين والطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله والشافعي رحمه الله قال هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم فيخرج منه الإبريسم يعني الحرير وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشات والبعير والأنعام فتلقيه بعرا وروثا ويكون منها اللبن وتأكله الضباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد وهو شيء واحد لو تأملت في البيضة البيضة, البيضة حصن حصين أملس لا باب ولا منفذ كالفضه البيضاء بينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح من الأدلة الدالة على الله الاضطرار الاضطرار دعاء المضطرين أما يجيب المضطر إذا دعاه إذا ألجأتهم الحاجات إلى الله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين شوفوا يا اخوان هذول يسمون أنفسهم من لما رأينا المقاطع لما جاءت سونامي لما جاء المد البحري لما صارت الزلازل لما صارت الفيضانات الخطيرة لما صارت انفجرت البراكين المحرقه لما صارت الكوارث العظيمه كلمه واحده تسمعها او ماي جاد صح ولا لا يا الهي حتى في الافلام ولا في الحقيقه ما يستطيع يخرج عن او ماي جاد يا الهي يا إلهي. حتى لو ملحد اذا جاء زلزال اذا جاء طوفان يا الهي اين كان الهك ايها الجاحد اين كان وين أين هو عندك أين هو عندك في في حال الرخاء تجحد وتكذب فاذا جاء المد الكاسح قال يا الهي قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون النبي عليه الصلاة والسلام قال للحصين وارد عمران يا حصين كم تعبد اليوم إلها قال سبعة ستة في الأرض واحدا في السماء قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك يعني إذا صرت في الشدة أيهم الذي تدعوه؟ قال الذي في السماء خلاص وصلنا انتهينا إذا ماذا ما فائدة البقية؟ الستة الباقيين ما ما الفائدة منها؟ عكرمة لما راح في البحر هاربا من النبي عليه الصلاة والسلام وأصابته ريح عاصف قال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آليةكم لا تغني عنكم شيئا هنا قال عكرمة والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره وجاء وأسلم وطبعا هذه الآيات الآيات المسطورة يعني في المصحف والمنثوره في الكون شاهده شاهدة اذا الان دليل الفطرة ودليل العقل ودليل الدعاء في حين الاضطرار وهذه الآيات في الكون والأنفس والآفاق أمن أم جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسياً وجعل بين البحرين حاجزاً أإله مع الله؟ أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ أمن أم يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين إليه رحمته أإله مع الله؟ ان يبدا الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من السماء والارض اي مع الله ومن ايات خلق السماوات والارض واختلاف لسانتكم ومن ايات منامكم بالليل والنهار ومن اياتي أن خلق لكم من والآيات الشرعيه هذه ظاهره جدا جدا ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليكون الله يعني جزء من الكفار في العالم يقرون بربوبيته لكن منهم من يقول خلقهم وتركهم ومنهم من يقول نعبده ونعبد معه غيره فيشركون ومنهم من يجعل له صاحبة وولدا ومنهم ومنهم ونبدأ الآن بالأحاديث في هذه الدورة بمشيئة الله تعالى وهذا الكراس بمشيئة الله سيوزع عليكم الآن أو على من يريد طبعا يرغب الكتابة لمن يرغب المتابعة يعني فيه الأحاديث وكذلك علق في مؤخرة المسجد هذا الباركود الذي يمكن من خلال الجوال تحميل, تحميل ملف الدورة أيضاً بمشيئة الله تعالى فمن يرغب في الكتابة ياخذ نسخه من يرغب في الكتابه أما الحديث الاول فهو الحديث الذي رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كان الله قال النبي عليه الصلاه والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض وهذا الحديث له قصة وهي أن أهل اليمن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أول هذا الأمر أمر الخلق وبداية العالم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره وفي روايه البخاري ايضا كان الله ولم يكن شيء قبله وفي روايه كان الله قبل كل شيء رواه الامام احمد وصاعه محققه المسند ومعناه انه تعالى هو الاول قبل كل شيء الأول ولا شيء قبله الأول بلا بداية كما أنه الآخر بلا نهاية سبحانه وبعضهم يقول الأزل أو يصفوا بالأزلية ومعنى الأزل عدم الأولية فليس الأزل شيئا محدودا فلو قدر أن الأرض كلها وعاء مملوء مم وعاء مملوء بالذرات وبعد مليون سنه تفنى ذره واحده فقط لفنيت الذرات كلها والأزل باق وهذا للتقريب فقط والا فالازل ليس له بداية ابدا وقد افاد هذا الشيخ الغنيارد نفع الله به في شرحه لكتاب التوحيد وقد روي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه فقال كان في عماء يعني ليس معه شيء هذا معنى لفظة عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء لكن هذا الحديث ضعيف رواه الترمذي فنبقى على الرواية الصحيحة في تفسير حديث البخاري السابق كان الله ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء معه يفسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الآخر أنت الأول فليس قبلك شيء وهذا أحسن من أن نقول أزلي أو نصف بالأزلية نقول الأول يغني عنه الأول وتأكيده فليس قبله شيء بالنسبة للأخوات النساء موجود في آخر مصلى النساء في الخلف عدد من أيضا كراريس الدورة يمكنهن توزيعها فيما بينهن لكتابة الفوائد في الأحاديث أو على الأحاديث والتعليقات فإذن كان الله حتى نحافظ على النصوص النص الشرعي لم حتى نعبر لم نجي نعبر في حق رب العالمين نستعمل النصوص الشرعية كان الله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء قبله أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء رواه مسلم فهذا دليل على أولية الله تعالى وأنه قبل كل شيء وهذا هو الجواب لمن سأل, لمن سأل لا يزال الناس يقولون هذا الله خالق كل شيء والشيطان يقول من خلق الله فنقول الله خالق كل شيء وخلق كل شيء أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل من خالق غير الله؟ أروني ماذا خلق الذين من دونه؟ فهو يخلق ولم يخلق، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أي واحد الذي يقول ماذا كان قبل الله؟ نقول لم يكن شيء. ليس شيء قبله سبحانه هو الاول فليس قبله شيء لما يقول واحد من خلقه نقول هو خلق كل شيء لم يخلقه احد ولو قلنا خلقه احد فالاحد هذا هو الخالق وهكذا ومن خلق فستتبين بطلان السؤال بالتسلسل فهذا دليل على أولية الله وأنه قبل كل شيء وعلى أبدية الله وأنه يبقى ابدا لا يزول سبحانه الآخر هذا معنى الآخر ليس بعده شيء وخلص هذه الإجابات القاطعة لكل وسوسه او أفكار شيطانية يلقيها الشيطان في نفوس البشر من اين جاء من او نقول خلاص هذا شوف هذا كان الله خلاص ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء غيره ولم يكن شيء معه خلق ولم يخلق يخلق سبحانه فالاول يدل على ان كل ما سواه كائن بعد ان لم يكن كل شيء سوى الله مخلوق وهذا يوجب للعبد شكر نعمة الوجود أنت وجدت الآن أشكر ربك أنك وجدت أنه أوجدك وإلا كنت لا وجود ولا تأكل ولا تشرب ولا تنكح ولا تنجب ولا تفكر ولا تعقل ولا تعمل خلص أنت عدم لولا الله كنت ما كنت لولا الله ما كنت والآخر يدل على أن الله هو الغايه والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتألهها وتعبدها ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبها كما قال الشيخ السعدي رحمه الله في الحق الواضح المبين وقول عليه والسلام في الحديث وكان عرشه على الماء وخلق السماوات والأرض يعني وقت خلق السماوات والأرض كان العرش موجودا أم لا أجيبوني لما خلق الله السماوات والأرض كان العرش موجودا أم لا موجودا كان موجودا طيب إذا خلق السماوات والأرض قبل ولا خلق العرش خلق العرش ففي هذا الحديث دليل على أن خلق العرش سابق على خلق السماوات والأرض طيب الماء كان موجودا قبل ولا السماوات والأرض الماء لأن الحديث يقول وكان عرشه على الماء كما في الآية وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء فقبل خلق السماوة والأرض كان هناك ماء وكان هناك عرش والعرش فوق الماء والله فوق العرش سبحانه والخلق من صفات كماله لأنه يدل على قدرته افمن يخلق كمن لا يخلق الله قال في مناقشه الكفر المشركين إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا هذه قضية ترى افمن يخلق كمن لا يخلق هل من خالق غير الله اروني ماذا خلق الذين من دونه شوف ايات فيه آيات تهز يعني فيه استفهامات في القران تهز النفوس ومتعلقة بالخلق طيب تعالوا أعطوني الآن نماذج من هذه الاستفهامات أعطونا يا اخوان أعطونا نماذج من الاستفهامات في القرآن التي تهز النفوس وتزلزل الملاحظة ها نعم ها اف الله شك فاطر السماوات والارض غيره اما من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهار ها غيره غيره ها أم ينجيكم في ظلمات البر والبحر أم خلقوا من غير شيء أم هم خارقون؟ نبغى استفهامات أليس ذلك بقادر عليهم الموتى مثلا النار أفرأيتم النار أأنتم أنشأتم شجرة أم نحن المنشئون الزرع أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون المني أأنتم تخلقون أم نحن الخارقون نبغى استفهامات مزلزلة للملاحدة أأنتم أعلم ام الله وأيضاً. يلا. أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون أأنتم أنزلتم من المزني أم نحن منزلون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء طيب هذه الاستفهامات الكثيرة الموجودة في ال... التي نجدها في القرآن مهمة جدا يا اخوان في مناقشة الملاحدة والذي يتصدى لهم يعني سواء في الشبكات في الحوارات من الأهمية بمكان من الأهمية بمكان أن يعرف يتنبه إلى هذه الاستفهامات لأنها في غاية الأهمية في إفحامهم هذه إشارة،, هذه إشارة مهمة جدا في هذا الموضوع الذي نحن بصدده طيب الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وجاء في بعض الآيات يعني في مناقشات للمشركين أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ألم تر إلى ربك كيف مد الظلة هذه آيات فيها الحجه البالغة قل فلله الحجة البالغة كنا نتكلم على موضوع الخلق والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء اموات غير أحياء طيب قول عليه والسلام في الحديث وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض الكتاب هنا أضيفت إلى الله لكن هل يلزم أن يكون باشر ذلك بنفسه سبحانه ها أجيب لا بل يجوز أن نقول كتب وقد امر شيئا أن يكتب كالقلم نعم فقوله عليه الصلاة والسلام وكتب في الذكر كل شيء الذكر اللوح المحفوظ الإمام المبين فأضاف الكتابة إلى نفسه ولكن لا يلزم من ذلك أنه باشر ذلك بنفسه بل يجوز أن يأمر بذلك شيئا يكتبه طيب الذكر ما هو هنا يطلق على ماذا محل الكتابة وهو اللوح المحفوظ فالمراد أن الله كتب كل ما أراد إيجاده في تلك الساعة التي جرت فيها الكتابة إلى قيام الساعة في الساعة التي جرت فيها الكتابة إلى قيام الساعة كل شيء أراد الله أن يخلقه كتبه القلم في اللوح المحفوظ كما قال الله إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال ما اكتب، قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد راه الترمذي وهو حديث صحيح اذن ايهما خلق اولا القلم ام السماوات والارض القلم ايهما خلق اولا اللوح المحفوظ ام السماوات والارض اللوح المحفوظ طيب ما هو الدليل على طيب ما, ما الذي خلق اولا القلم ام العرش العرش الدليل أول ما خلق الله القلم هذه الأولية خاصة وليست عامة بالنسبة للسماوات والأرض والمقادير التي فيها وما هو كائن فيها بالنسبة لذلك القلم أول لكن بالنسبة للعرش والقلم، العرش أول وقد قال إن أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة رواه الإمام أحمد وحديث حسن وفي هذا الدليل على أن خلق العرش سابق على خلق القلم كما قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وأصل تقدير مقادير الخلائق أزلي لا أول له راجع إلى علم الله وإرادته يعني العلم بها أزلي تقدير أزلي الكتابة كان لها بداية لما خلق الله القلم لكن علمه بالمقدورات وعلمه بالاشياء اول لانه من صفاته العلم من صفاته وصفاته مثل ذاته اول هو اول فعلمه اول وتقديره اول لكن الكتابة لما, أمر الخلق لما خلق القلم وامر القلم بدات الكتابة ما كان في كتابه قبل ذلك الكتابه اللي في لوح المحفوظ كتابه المقادير لكن التقدير لاحظ الفرق يا جماعه الفرق بين التقدير وكتابه المقادير تقدير اول مثل العلم مثل الذات والكتابه لا تكون الا بعد علم فالعلم سابق على الكتابه والله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الحديث الثاني: كتب الله مقادير الخلاائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء. راه مسلم. طبعا هذا متعلق بالذي قبله. الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة التي يجب على العبد أن يؤمن بها. وهي التي جاءت في حديث جبريل فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم حتى نفهم الإيمان بالقدر فهما صحيحا لا بد أن نعلم أنه ينبني على أربعة أمور أركان من أن أركان تقول أركان الإسلام الخمسة أركان الإيمان الستة أركان الإيمان بالقدر أربعة ما هي العلم و وإيش المشيئة العلم والمشيئة والكتابة والإيجاد انا احرص ان اقول كل واحد بكلمه ليسهل حفظها العلم والمشيئه والكتابه والايجاد ها يا ايها الاخ انت اللي خلف ورا القميص الاحمر اي انت اركان القدر اربعه العلم مشيئه كتابه والايجاد وال... او الخلق واحد ما هي مشكله طيب اركان القدر اربعه اركان الايمان بالقدر اربعه اما العلم فان علم الله ازلي يعلم قبل ان يكتب سبحانه قبل ان تحدث الكتابه علمه لا اول له هو الأول فعلمه كذلك علمه معه علمه وهذه صفه من صفاته طيب أحاط بكل شيء علما أعلم ما كان وما سيكون وما يكون وما لو كان كيف كان يكون جملة وتفصيلا وعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وعلم أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقيهم وسعيدهم قبل أن يخلقهم إن الله بكل شيء عليم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علماء ثانياً الإيمان بالكتابة أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء قبل أن يوجد هذا الشيء قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر اللوح المحفوظ المزبور وكل صغير وكبير مستطر يعني مكتوب طيب هاتوا دليل ثاني على من القرآن على وجود هذه كلها في اللوح المحفوظ الآن قلنا وكل شيء فعلوه في الزبر اعطونا دليلا اخر لا نبغى انه في اللوح المحفوظ أنه كل شيء في اللوح المحفوظ احسنت وكل شيء احصيناه في امام مبين وكل شيء احصيناه في امام مبين ما هو الامام المبين اللوح المحفوظ إذن هذا كل داخل في حديث كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فالله عز وجل علمها وشاءها وكتبها وأوجدها إن, الله إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال ما أكتب قال اكتب القدر وما كان وما هو كائن للأبد رواه الترمذي وهو حديث صحيح كل شيء في اللوح المحفوظ ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فات شيء ما يعزب عن ربك مثقال ذرة أم الكتاب والذكر والإمام والكتاب المبين من أسماء اللوح المحفوظ في القرآن لو قلت لك اعطيني أسماء اللوح المحفوظ في القرآن فستقول ها ام الكتاب والذكر والامام والكتاب المبين ام الكتاب والذكر والامام والكتاب المبين كلها من اسماء اللوح المحفوظ طيب هذه الكتابه هذه الكتابه التي حصلت لها حكم كي لا تأسو على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم. لو جاءك الآن ملايين لا تطهر ولا تفرح. ترى مكتوب من زمان قبل خلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة. ترى لو حصلت لك مصيبة لا تحبط وتنهار وخرس وتكتئب وتصاب بالأسى لا تأسو على ما فاتكم. ترى كم مكتوب إيش مكتوب قبل خلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة؟ اما المشيئة ثالث المشيئة فما يمكن يكون كتب ويحصل الا وقد شاء الا وقد اراده سبحانه وهذه المشيئة مطابقه لعلمه إذن علم و شاء فكتب واوجده علم و شاء فكتب واوجده فما يمكن يكون يكتب ويوجد الا وقد شاء طيب طيب وهذه المشيئة مثبتة في كتاب الله وما تشاءون إلا ان يشاء الله والرابع الإيجاد والخلق إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله خالق كل شيء وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه والله خلقكم وما تعملون؟ فإذا كل شيء مخلوق، كل مقدر مخلوق، كل قدر مخلوق، كل شيء يحدث في الكون من خلقه وإيجاده سبحانه وتعالى سنتابع معكم بمشيئة الله شرح الحديث الثاني قرص وصل إلى آخر تقريبا، ثم نشرع. في الحديث الثالث